ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيذه إنما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة أو كان قصد ذلك المعنى كثيرا والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين قال الأشموني في شرح قول ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد إلى آخره ما نصه الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما فبلفظه تقول ثلاثة أشخص قاصد النسوة وثلاث أعين قاصد الرجال لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا إذا ما لم يتصل بالكلام ما يقول معنى أو يكثر فيه قصد المعنى فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى فالأول كقوله ثلاث شخوص كائبان ومعصر وكقوله وإن كلابا البيت والثاني كقوله ثلاثة انفس وثلاث ذود انتهى منه وقال الصبان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء بأربعة شهداء على أن الأقراء الأطهار للحيض وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة لأن الحيض جمع حيضه فلو أريد الحيض لقيل ثلاث ولو أريد النساء لقيل بأربع ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ قر وشهيد مذكران انتهى منه بلفظه فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدماميني مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينه. قال الصبان في حاشيته ما نصه قوله فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أنما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان انتهى ويخالفه أيضا ما في التسهيل وشرحه للدماميني وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازة قال الدماميني استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في التسهيل وربما أول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل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 وفي حاشية الصبان أيضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيا وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من ان ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان أي ولو لم يكن هناك مرجح للمعنى وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية فيقال إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فبانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الاطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الاطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض وأما الاستدلال بآية ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فهو ظاهر السقوط لأن كون القروء الاطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر ولو ادعت حيضا لم يكن كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح وأما الاستدلال بحديث دع الصلاة أيام أقرائك فيقال فيه إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع لأنه لا يفيد شيئا زائدا على أن القرء يطلق على الحيض وهذا مما لا نزاع فيه أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنيه في موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه في موضع آخر ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصره والجارية مثلا؟ فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصره في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية كقوله فيها عين جارية ولحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنيه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك والقرء في حديث دع الصلاة أيام أقرائك مناسب للحيض دون الطهر لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنيه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 والظاهر أن بعض طروقه لا يقل عن درجة القبول إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع وهو ما قدمنا وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع واستبراءها بحيضة مسألة أخرى لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء، ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أن الاطهار بأن ذلك الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، كما عليه جمهور القائلين بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرائين وكسرا من الثالث، وذلك خلاف ما دلت عليه الآية. من أنها ثلاثة قروء كاملة قال المؤلف هذا مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله تعالى الحج أشهر معلومات والمراد شهران وكسر والدعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم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 ونسبة العلم إليه أسلم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته